قال المعترض وهذا الرجل خرج في بلد قد غلب عليها احكام الاسلام هذا الرجل يعني به شيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه الله خرج في بلد قد غلب عليها احكام الاسلام وشيد منارهم لداع الفلاح وعمروا مساجدهم وما مدارسهم بالاوقاف مظهرين لشعائر الاسلام بعلمائه وعلماء قيده هنا فكفرهم يعني شيخ محمد رحمه الله تعالى وحكم على من لم يصرح بعدوتهم به بالكفر الآن زال يدندل حول مسألة لا يستقيم إسلام إلا بالتصريح به بالعداوة كما تراه من كلامه صريحا فلو قدر أنهم فعلوا منكرا من الشرك فما دونه كيف يكفر من لم يصرح بعدوته أو كيف يكفر كيف يكفر في نفسه او كيف يكفر هو شيخ محمد من لم يصرح بعداوتهم اذ لا يكون التصريح الا باليد واللسان هكذا فاهم تصريح لا يكون الا باليد واللسان ومر لنا الشيخ رحمه الله تعالى يرى ان مجرد النطق بالكلمه فيها غايه التصريح بعداوه المشركين لا اله الا الله ابطال لجميع ما يعبده من يعبده من دون الله تعالى اذا فيه عداوه او لا ليس ثم ابطال مثل ان يقال هذه الالهه انها تستحق هذا طعن او لا طعن لا شك انه طعن قال ولم يفعل ذلك جعفر الاصحاب رضي الله عنهم وجعل مثلا جعفر مع الذين جعلوا الله ثالثه ثلاثه وكذلك النجاشي وهذا ظاهر بحمد الله من الكتاب والسنه ظهورا لا خفا به ضد ما كفر به هذا الرجل الامه لو كان تعصيله صحيحا كيف وهو افسد الفاسد وابطل الباطن لا جديده جميع ما مر هو في هذه الكلمه صحيح لا جديد والجواب ان يقال تقدم مضمون هذا الكلام مكررا فما وجه اراده وتكريره يعني الدندنه حول هذه المساله مع انه قد بين ان ثم فرقا بين وجود العداوه وبين التصريح بالعداوه ثم قال لا رخصته مع الاستطاعه اذا ثم فرق بين المستطيع وغير المستطيع وبين القادر والعاجز اذا بينه قال وقد مر جوابه بحمد الله مفصلا ومن افلس من الحجج والبيانات اكثر من التردد والهذيان ولم يذكر هنا من ادله اسلامهم الا تشييد المنار وعمارة المساجد والمدارس بالاوقاف لم يذكر هنا من ادله اسلامهم اراد به المشركين بمعنى الذين تلبسوا به بالشرك فعلوا الشرك فامشركون اراد عثمان ان يبين ماذا انهم مسلمون لماذا فعلوا وفعلوا من شعائر الاسلام هل تنفع الجواب له قد عرفنا أن شعائنا بإسلام لا تنفع مع من أظهر الكفرة وإنما يستدل بها على إثبات الإسلام إذا لم يكن ثم ناقض يعني لم يصدر منه ناقض من النواقض ويصلي ويصوم نحكم بإسلامه نحكم به بإسلام أما يشرك بالله تعالى يعبد الأوثان ثم يصلي ويصوم قلنا هذه الصلاة باطلة لا تصح قال ولم يذكر هنا من أدلة إسلامهم إلا تشهيد المنار منار يعني منارات المساجد وعمارة المساجد والمدارس من الاوقاف فقد تقدم الجواب عن هذا وان بني حنيفته وبني عبيد القداح والمختار ابن ابي عبيد بل والتتار عندهم مساجد ومدارس ولهم صدقات واوقاف والايمان بالله ورسوله والكفر بالطاغوت امر وراء ذلك كله يعني ثم فرق بين بين النوعين لا يدركه الا من سبقت له السعاده وعقل عن الله خطابه ومراده مع ان هذا الشيخ الشيخ محمد رحمه الله تعالى لم يكفر من اهل نجد الا من قام وجد في اطفاء نور الله وانكاره توحيده ومن جحد البعث من بواديهم واعرابهم كان مشهورا انكار البعث ولم يكفر الا بعد قيام الحجه وظهور الدليل على الايمان بالله ورسله ووجوب الكفر بما عبد من دونه فالخصومه في الاصل الاصيل وحسبنا الله ونعم الوكيل هذه الجمله تفهمها بما مر معنا سابقا لم يكفر هذه عاده هنا لم يكفر من من اهل نجد الا من قام وجده ولم يكفر الا بعد قيام الحده وظهور الدليل لم يكفر لا يستلزم اثبات الاسلام صحيح لا يستلزم اثبات الاسلام فتفهمه على علم مره قال واما قوله واما قوله مظهرين لشعائر الاسلام بعلماءهم فهي عباره جاهل فان العلماء لا يلزم من وجودهم وجود الاسلام في الناس اتلازم بينهم قد يوجد العالم ويكون من حوله كفار ولا يلزم من عدمهم عدمه والانبياء وجدوا في الامم السابقه الذين لم يستقيم لهم ولم يؤمنوا ووجد من العلماء المؤمنين كثير بين اظهر المشركين وهم معدودون من المستضعفين المعذورين علماء وان اراد ان الباء سببيه بسبب العلماء بسبب العلماء وان اراد ان الباء سببيه وان المراد اظهروه بسبب العلماء شعائر الاسلام اظهرت بسبب العلماء فأي مزيه في هذا لو فرضت صحته مع ان الخصم يمنعه احكام الاسلام انما تؤخذ عن عن العلماء واما قوله وحكم على من لم يصرح بمعاداتهم بالكفن فهو كذب لم يقل هذا في اهل نجد كافه ولا في اهل بلد خاصه بل هو متمسك شيخ باصل عظيم وسلطان مبين وكلامه وتقريره في وجوب عداوه المشركين الذين ثبت شركهم الذين يحادون الله ورسوله وليس في كلامه تعرض لاهل البلد التي ظهر فيه يعني الشرك لا تصريحا ولا اشارا يعني كلام الشيخ ودعوته مصب على من وقع فيه في الشركه ولا يلزم من ذلك ان يكون الكلام فيما يتعلق به بالبلد عكس ما عليه بعض الناس اليوم كلامه في البلد اكثر من كلام فيه في الاعيان لا تصريحا ولا اشاره بالكلام هو عام كما ان دليله الذي تدلل به عام فهو بحمد الله من الراسخين لا من المتهوكن الجاهلين يعني دعوه الشيخ قائمه على منهاج صحيح ولم يقل هذا في اهل نجد كافه انهم كفار هكذا بالعموم ولا في اهل بلد خاصه مطلقا وهذا هو الاساس هذا هو الاصل وقوله فلو قدر انهم فعلوا منكرا من الشرك فما دونه كيف يكفر من لم يصرح بعداوتهم يقال قد تقدم مرارا ان الشيخ رحمه الله لم يكفر وانما قال لا يستقيم اسلام الا بالتصريح بعداوه المشركين لا يستقيم اسلام الا بالتصريح بعداوه المشركين فاين في هذا تكفيرهم لولا حجاب الجهل والهوى الذي اورد المعترض موارد الخسار والردى وقوله لم يفعل ذلك جعفر واصحابه تقدم ما فيه وانه كذب على المهاجرين الاولين ونسبهم الى مداهنه المشركين وسيعلم الذين ظلموا اي منقل منقلبون فقوله لو كان تاصيله صحيحا كيف وهو افسد الفاسد وابطل الباطل جوابه ان يقال ان معرفه الفاسد وادراك بطلان الباطل يتوقف على امرين احدهما حياه القلب والثاني معرفته وعلمه بالحق والباطل والصحيح والفاسد والصواب والخطا وكلاهما مفقودان عند عثمان ومن نظر في كلام هذا الرجل من اهل العلم والايمان تيقنا موت قلبهم وانه لا يدرك الحسيات والضروريات من امر دينه قال الله تعالى وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور وقال تعالى افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق ومن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب والآيات في المعنى كثيرة وإذا عدم العلم والنور وأضيف إلى ذلك العداوة والبهت ونحوهما من الشرور فمن أي باب يأتي العلم والتوفيق والتمييز بين الطيب والخبيث والصالح والفاسد والباطل والحق والخطأ والصواب قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عامل ثم ساق المعترض وقالوا كلام لشيخ الاسلام فيما بلغته دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم في دال الكفر فمن امن به واتقى الله ما استطاع وانه في دال الكفر فامن به واتقى الله ما استطاع وانه مؤمن من اهل الجنه يعني كلام الامير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقسم الرابع الذي يظهر الكفر ويبطن الايمان ذكر ذلك انه فعل ما ما استطاع وان كان عممهم في النجاشي الى اخره لكن هو اراد به, به هذا القسم الرابع قال وكلام تقي الدين ابي العباس يؤيد ما ذكره شيخ رحمه الله فانه قال اذا اتقى الله ما استطاع اذا اتقى الله ما استطاع واذا اراد الهجره فلم يتمكن وبقي اتقى الله ما استطاع لا يكون ماذا تارك المتعمدا لليل الهجره والا يكون اثما إذا اتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ممن لم يهاجر ولم تبلغه جميع شرائع الاسلام وهذا حق والشيخ يقول به يعني الشيخ محمد ولا يكلف العبد فوق طاقته ولا بما لم يبلغه من الشرائع اذا لم يكن عنده من يعلمه اذا لم يكن عنده من يعلمه عين اذا تسقط او لا تسقط وهو ما يعبر عنه احيانا بمكاره في ها باديه الناء بعيده ليس ثم من يعلمه لكن هذا ما يتعلق به بدون الشركه اذا ترك صلاه ترك صوما ولم يعلم لم يبلغه حنيد لا يكون اثما لان هذه مردها الى الى السمع فلا تثبت الا اذا ثبت الدليل واذا لم يبلغه النص ولم يكن مفرطا حنيد لا ياثم ليست واجبه في حقه لم تجب وفي كلام الشيخ ان يوسف عليه السلام دعاهم فلم يجيبوه وكذلك النجاشي لم يطيعوه في الدخول في الاسلام وهذا كله يؤيد كلام شيخنا كلام شيخنا شيخ محمد رحمه الله ويشهد بكذب المعترض على النجاشي النجاشي دعا ويوسف عليه السلام كذلك دعا اذا بين او لا بين وعلى مؤمني ال فرعون وامراه فرعون وعلى المهاجرين الى الحبشه وشيخنا لم يقل انه لا يستقيم اسلام النجاشي وامثال لم يتعرض للنجاشي وانما جاء بجمله عامه وهذا قد فهم انها لم تتحقق في النجاشي ومن معه فالزموا بتكفيرهم والا الشيخ يرى ان النجاشي صرح بالعداوه وليس لهم ذكر في كلامه والكلام في قاعده اصليه كليه وهي استقامه الاسلام بالتزام الواجبات وعدمها بعدم بعضها عدمها عدم ماذا استقامه الاسلام عدم استقامه الاسلام بعدم بعضها بترك بعضه يعني ترك الواجبات اذن استقامه الاسلام تتم بماذا بفعل الواجبات وترك المنهيات وعدم الاستقامه تحصل بماذا بترك بعض الواجبات هذا كلامه رحمه الله وقول الشيخ تقي الدين في النجاشي انه لم يهاجر ولم يجاهل ولا حج بالقدرويه ولم يكن يصلي الصلوات الخمسه الى اخر كلام الشيخ رحمه الله رويا لا, لا يعتمد يعني لا بد من ماذا لا بد من اثبات هذه بسند صحيح تكون ثابته واما ان ينزل حكم شرعي على ترك النجاش ونحوه هذا ليس بسديد اولا قضيه النجاش قضيه عين ولا تترك النصوص لاجلها ثانيا فيها اجمال هي من المتشابه فنرجع الى ماذا الى النصوص المحكمه ولا نجعل هذه قاضي على النصوص المحكمه فما ثبت من شان النجاش حينيذ يذكر كما هو لماذا ترك لماذا لم يفعل الى اخره اذا نقل النص عن النبي صلى الله عليه وسلم او صح عن الصحابه اعتمد والا قلنا هذا من المتشابه لا تجعل حاكم على جميع النصوص الى اخر كلام الشيخ رحمه الله فسياقه في ان الانسان لا يكلف الا ما يستطيع لا بما لا يعلم الذي لم يعلم لا يكلف به او بما يعجز عنه ولو علمه يعني لا بد بماذا لا بد من علم وقدره فاذا فات الاول ولو كانت عنده قدره فلا تشريع واذا وجد الاول العلم ولا قدره فلا تشريع لابد من من امرين معا قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها والوسع دون الطاقه هذا مراد الشيخ فاين فيه ان عداوه المشركين لا يجب التصريح بها عداوه المشركين لا يجب التصريح بها هذا لم يقل به احد وانما يقال هل هو قادر او لا هي من الواجبات عند الشيخ في بضاه كلام الشيخ عبد اللطيف حينئذ هل هو قادر ام لا ان كان قادرا فلا يسقط عنها لا بد من تنيبه من كان عاجزا حينئذ سقط عنها قال فاين فيه ان عداوه المشركين لا يجب التصريح بها او ان الاسلام يستقيم بدون ذلك يكمل يعني كمال الواجب بدون ذلك غايته ان يعذر بالعجز عن التصريح وشيخنا رحمه الله كلامه في حال القدره والاستطاعه لا في حال العجز وعدم العلم فرق بين النوعين عدم العلم بالتصريح لا بالعداوة عدم العلم بالتصريح أنه يجب لا بالعداوة لأن العداوة ذو جزء من الكفر بالطاوت وقد مر البيان أن الشيخنا يطلق حيث أطلق القرآن يعني فيه إطلاق ولا بد من تقييده قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حد الله ورسوله نفى الايمان باطلاقه كلما وجد موت دفع وكفر الجواب لا بل على التفصيل المذكور عند اهل العلم وقوله قوما لا تدل قوما نكره في سياق النفي فتعم وهذا من فقه الشيخ رحمه الله يعني اطلق لان الايه فيها اطلاق اطلق لان الايه فيها فيها اطلاق قال نكره في سياق النفي فتعم وهذا من فقه الشيخ رحمه الله حيث يطلق ما اطلقه القران ويقيد ما قيده والعاجز له حال غير حال القادر وحكم سوى حكمه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر قوما النصوص تدل على انه ماذا ولو كان عاجزا ولو كان مكرهن ها اذن ايه عامه اولى عامه لكنها مخصصه ومع ذلك اطلق الله عز وجل لا تديد قوم فعمم الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان ان يجعل الشيخ محمد موافقا لاطلاق القراني فاذا اعترضت على الشيخ اطلب تعالى على القران قوم هذا عام يشمل العاجز والمكره والقادر داخله صحيح مع ان الحكم معلق بيه بالقادر قال رحمه الله القوم نكره في نكره في سياق النفي فتعم وهذا من فقه الشيخ رحمه الله حيث يطلق ما اطلقه القران ويقيد ما قيده والعاجز له حال غير حال القادر وحكم سوى حكمه فالايه هنا انما المراد بها حال القادر الذي بلغه العلم فان كان يلزم من الايه ونصها الذي هو اشد ابلغ من كلام الشيخ وقوله لا يستقيم اسلام الا بالتصريح بمعادهه المشركين فان كانت الايه تدل على كفر النجاش ومهاجره الحبشه ومن ذكر هذا المعترض فكلام الشيخ يدل على ذلك اذا كان النجاشي يدخل في الايه فكلام الشيخ يدل على على ذلك وان لم تدل على نفي الايمان عما واد المحادين لله ورسوله فكلام الشيخ اولى لانه يقول ماذا عثمان قل النجاشي لم يصرح اذا واد فسيخرجه من الايه قطعا لانه ثابت ماذا صلاح حينئذ الجواب عن اخراج النجاشي ومن معه من الايه هو الجواب عن اراده الشيخ واضح هذا واراد ان يلزمه يقول هذه الايه عامه تشمل العاجز والقادر عين اذا هل دخل في النجاشي او لا باعتبار فهمه هو عثمان باعتبار فهمي ان النجاشي لم يصرح بالعداوه اذا هل تنفي عنه الايمان بهذا النص الجواب لن ينفي اذا اخرجته من الايه مع ان الايه شامله له بظاهرها كذلك تخرج من كلام الشيخ رحمه الله تعالى قال فإن كانت الآية تدل على كفر النجاش ومهاجرة الحبشة ومن ذكر هذا المعترض فكلام الشيخ يدل على ذلك باب التنزل وإن لم تدل على نفي الإيمان عن من واد المحدين لله ورسوله فكلام الشيخ أو لا لأن الآية فيها نفي الإيمان وكلام الشيخ غاية ما فيه عدم استقامة الإسلام يعني النفي مسلط على وصمة ليس على أصل الإسلام وإنما على استقامة الإسلامي وما اجيب به عن الايه يجاب به عن كلام الشيخ وتامله فانه مفيد جدا ومثل هذا قول الشيخ وكثيرا ما يتولى الرجل تميئا هذا كلام تميئا وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل واماما وفي نفسه امور من العدل يريد ان يعمل بها فلا يمكنه بل هناك ما يمنعه ولا يكلف الله نفسا الا الا وسعها هذا يستدل به اصحاب الديمقراطيه قال أنظر هنا قال أمتمية هنا هذا عدل ولم يستطع لم يتمكه لكن ما قال أمتمية أن يحكم بغير الشرع وإنما قال يحكم بما يمكنه ما يعلمه من, من الشرعين ويمسك عن غيره هذا الذي أراد أمتمية رحمه الله تعالى ولم يرد أنه ماذا أنه يحكم به بغير الشرعين فإن هذا الكلام غايته أن يدل على أن التكاليف بحسب الوسعين وليس في كلام شيخنا ما يخالف هذا وأيضا فكلام تقي الدين فرضه ومحله في الواجبات التي هي دون اصل الدين ليس بما دل ان القاضي والامام والحاكم اذا ولى امرا لا يمكنه ان يحكم بكل ما عنده ليس المراد به ما يتعلق بالاسلام واصل الدين انما الواجبات يعني العدل بين بين الناس ودون عيب الشرك والتنديد وليس في كلامه ان الرجل يخفي اسلامه ويتولى قاضيا وباي شيء حينئذ يحكم هذا توجيه جيد فهموا لكلام التيمية رحمه وتعالى هكذا يفهم كلام العلم لا يقض بظاهره ثم يجعل مناقضا لأصل الدين ونبحث عن المخارج أشكل علينا كلام التيمية أشكل علينا كلام التيمية التيمية لا يعني به ماذا أنه يتولى فيحكم بالدستور يقول ماذا باب الضرورة ما قال هذا ابن التيمية رحمه وتعالى وإنما قال عنده علم بالشرع وهذا فيما هو دون أصل الدين فيحكم بما قدر عليه ومع دهف فيمسك قال وليس في كلامه ان الرجل يخفي اسلامه يخفي اسلامه ويتولى قاضيا وباي شيء حينئذ يحكم فالمحتج به على كتمان اصل الاسلام ملبوس عليه لا يفرق بين الاحكام ولا يدري معنى الكلام واضح هذا واما قول المعترض كفر بترك الهجره اليه هذا من اعظم الكذب فقد تقدم كلام الشيخ بنقل العدول الثقات انه بريء من هذا وان نسبته اليه من البهت والشيخ لا يرى ان الهجره شرط من الاسلام بل واجب وان قال به بعض الاعلام فالشيخ لا يخرج عن قول جمهور الامه وائمتها والمعترض يخترع اقوالا كاذبه وارا فاسده وينسبها الى الشيخ ثم ياخذ في التفريع عليها وان القول بها قول الخوارج وقد صنف عثمان رساله في ان اتباع الشيخ خوارج كما صرح به هنا عن لو رساله جمع الاحاديث التي ذكرها مسلم ونزلها في الشيخ محمد رحمه الله تعالى ومن معه يعني قديما لا تعجب وهكذا حال كل مبتدع ومبطن يخوض بغير علم ولا عدل ومن امعن النظر في كلامه وجده كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد منه شيئا وقد ذكر ابن قيم وغيره ان عباد القبور والمشايخ نسب عباد القبور والمشايخ نسبوا اهل التوحيد والسنه الى بدعه الخوارج وطريقتهم يعني لهم لهم سلف فاداء قديم ورثه هذا وامثاله عن الغلاة في عباده الصالحين وعباده الشياطين هذا سلفهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون قاله رحمه الله تعالى والخوارج كفرت بامور ظنتها ذنوبا وليست كذلك وعقد فصلا مر معنا في منهاج التاسيس فيما يتعلق ببيان حقيقه الخوارج لان كي يذق هؤلاء خوارج لابد ان تعرف ماذا منهم الخوارج صحيح تعرف اصوله من اجل ان تعرف هل هؤلاء خوارج ام لا والخوارج كفرت بامور ظنتها ذنوبا وليست كذلك ظن تم الظن وبذنوب محققه دون الشرك والتنديد هذا فيه زياده على ما مر في المنهاج ان الخوارج قد يظنون ظنا انه ذنب مخرج عن المله ثم اذا بحثت هل هو ثابت بالفعل بالدليل كتابا سنه لم تجدوا شيئا وكذلك كفروا بالظلم حقا ثابتا لكنها معاصي ولم تصل الى حد الكون كل منهما يعتبر اصلا عند الخوارج واما الرسل واتباع الرسل فكفروا من لم يؤمن بالله اي بربوبيتي و الهيتي وتوحيدي وافراده بالعباده ومن جعل له نداً يدعوه ويعبده ويستغيث به ويتوكل عليه ويعظمه وهذا مجمع عليه تكفير بهذا مجمع عليه وليس هو وان كفر بالخوارج وليس هو من خصائص الخوارج بالانبياء والمرسلون مجمعون على ذلك قال كما فعلت الجاهليه من العرب ومشرك اهل الكتاب مشركو اهل الكتاب فتكفير هؤلاء ومن ظاها هم شابههم وشابههم ممن اتى بقول او فعل يتضمن العدل بالله شرك وعدم الايمان بتوحيده وربوبيته والهيته وصفات كماله والايمان برسله وملائكته وكتبه والايمان بالبعث بعد الموت وكل ما شابهها هذا من الذنوب المكفره الذنوب المكفره كما نص عليه علماء الامه وبسطوا القول فيه حتى كفر من انكر فرعا مجمعا عليه اجماعا قطعييا كما مرت حكايته عن الحنابل الذي كفر بهذا لا يقال عنه ماذا خوارج مرقوم ما بين النوعين خوارج كفروا بامور ظنوا انها ذنوب وليست بذنوب ثانيا كفروا بذنوب محققه لكنها دون الشرك و والتنديد واما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله فكفروا بكل ذنب ارتكبه المسلم بل قد يظن انه ذنب وليس بذنب من جعل التكفيره بالشرك الاكبر من هذا الباب فقد طعن على الرسل وعلى الامه يعني من جعل التكفيره بالشرك الاكبر هو مذهب الخوارج وجعله طعنا في من كفر هذا هذا ردع عن الاسلام هذا يعتبر رده عن عن الاسلام ولذلك قال فقد طعن على الرسل وعلى الامه ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل المؤمنين وأما استدلاله بقول اللقمان على أن التصريح بالعداوة لا يجب فهذا من غرائب جهله ونوادر حمقه أين في قوله إنها إن تكن مثقال حبة من خردن فتكن في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أين العداوة هنا وأين عدم التصريح أين فيه أن الإيمان يكمل ويستقيم بغير تصريح بعداوة المشركين فنص الآية ان جميع الاعمال ياتي بها ياتي بها لله لا يغادر شيئا منها حسنها وسيئها ثم اذا اتى بها اللطيف الخبير اي المدرك لدقائق الاشياء وخفياتها الخبير بما فيها وما لها وعليها فيقبل عمل من اتقاه واراد وجهه ولم يجعل له عدلا يدعه ويحبه كما يدعو الله ويحبه ويرد عمل المشرك العادل بربه المسوي بينه وبين خلقه كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوي إذن يأتي بها الله هذا ليس فيه دلي ماذا على مسألة التصريح بالعداوة وعدمها ليس فيه إشارة وقال تعالى: "ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله" وقال تعالى: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لَيَحْبَطَنَّ عملك ولتكونن من الخاسرين" وقال تعالى: "وقد يمننا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا" هذه نصوص تدل على ماذا؟ على أن الشرك مغاير لغيره لا يسوي، تسوي بين ذنب وذنب مطلقاً هكذا هذا من البدع وهو الذي أوجب لهم ماذا؟ الوقوع في تسمية من أشرك بالله تعالى أنه مسلم هذا ذنب وهذا ذنب هذا, هذا يدخلوا الجهل اذا هذا مثله يعذرون ويعذرهم قل لا ثم فرق الله عز وجل فرق بين بين الشرك وما وما دونه فاصل قال المعترض ومن خطائه الواضح انه استدل الايه الكريمه وانما فيها الموده لمن حاد الله ورسوله ظالم على الايه فهو بهذه العباره انزل نفسه بمنزله فوق منزله الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث من واد من حاده من الامه فهو كافر بذلك والصحابه رضي الله عنهم يجعلون من واد من حاد الله ورسوله منافقا معصوم الدم والمال كما نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن مودتهم في الصوره بعدها يعني كان الشيخ اراد ماذا ان يجعل نفسه بمنزله النبي صلى الله عليه وسلم او فوق من واده هو فهو مؤمن ومن حاده فهو الكافر جعل نفسه ماذا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل يقول فوقنا كما نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن موادتهم في الصوره بعدها لان ذلك من خلق المنافقين الذين دخلوا في الاسلام بشهادتي الاخلاص فيقالوا في جوابهم قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في هذا الكلام من الكذب والبهتان وقول الزور وقد تقدم نص كلام الشيخ وانه قال لا يستقيم للانسان اسلام الا بالتصريح بمعاداه المشركين ولم يقل بمعاداهه من عاداني او عادى اتباعي او لم يطعني حتى يقال انه انزل نفسه بمنزله فوق الرسول وسائر علماء الامه من عهد ابي بكر رضي الله تعالى عنه الى وقتنا هذا يلزمون الناس بما في كتاب الله تعالى وما في سنه رسول صلى الله عليه وسلم من اصول الدين وفروعه هكذا اهل العلم يلزمون الناس لا باتباع همم لا انما يرجع هذا الى الكتاب والسنه ويثبتون من الاحكام ما اثبت الكتاب والسنه وينفون ما نفاه الكتاب والسنه لا يختلفون في ذلك وحكمهم الزامهم انما هو بطاعه الله ورسوله بطاعه الله ورسوله لا يلزمون احدا الا بطاعه الله تعالى وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وليس الزام بطاعتهم ورايهم واجتهادهم ومن نسب احدا منهم الى انه يدعي بذلك الى نفسه وينزل نفسه منزله الرسول فقد خاب وافترى وبهت اهل العلم وخلاصه الورى او كذلك ومن المعلوم ان طاعه العلماء فيما امروا به فيما امروا به من دين الله وشرعه طاعه لله ورسوله صح او لا يعني طاعه العلماء هذه واجبه مقيده بطاعه الله اذا امروا بطاعه الله تعالى وجب طاعتهم بذلك والا العوام كيف يسيرون على طاعه الله تعالى هم لا يفقهون مباشره حكم عام ان الذين يجب عليهم ماده طاعه العلماء ومن المعلوم ان طاعه العلماء فيما امروا به من دين الله وشرعه طاعه لله ورسوله فمن جنسها لانها المقصوده بالاصاله يعني طاعه الله مقصوده به بالاصاله وطاعه العلماء هذه تبع هذه تبع لكنها واجبه الشرعانيه واجبه الشرعانيه وطاعه اولي العلم تقع تبعا وضمنا للاستقلالا تبعا وضمنا للاستقلالا يعني اذا امر الله تعالى بطاعته امر بطاعه العلماء لانه لا يصل المسلم الى طاعه الله تعالى الا به العلم عنيد ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب ولذا قد تقع مساله بيع وشراء ونكاح بين بين الناس ما الذي يفصل اهل العلم كيف يفصلون بالشرع واذا لم تجب طاعه العلماء في ذلك كيف حنا دي نص الحكم الشرعي لابد من طاعه وطاعه اولي العلم تقع تبعا وضمنا للاستقلاله يعني لا يقول النقائل ان طاعه العلماء هذه شركه اكبر وانحراف عن دين الله تعالى قل لها لانه ضمن داخله في طاعه الله تعالى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طاعه الله لابد من اقامه بين الناس كيف تكون بطاعه العلماء فلا يترك الحق والدين والتزام ذلك لما فيه من طاعه العامل والناهي ومن تركه لذلك فقد استكبر على الله ورد الحق صغارا واحتقارا لقائله والدعي له وهذه العله هي التي اوجبت لكثير من الناس تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به قال تعالى عن ال فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو قوله فلا يترك حق والدين والتزام ذلك لما فيه من طاعه الامر والنهي يعني بعض قد يقول ماذا انا لا اريد ان اطيع العالم قد لا يوجد الا عالم واحد ولا يريد ان يطيعوا لمرض في نفسه اذا هذا ترك شيئا من الدين لن يصل بنفسه الى الى طاعه الله تعالى هذا الذيعنى بقوله فلا يترك الحق والدين والتزام ذلك لما فيه من طاعه العامل والناه يعني اذا كانوا علماء كانوا علماء ومن تركه لذلك لهذا السبب فقد استكبر على الله استكبر على الله فقوله فلا يترك الحق اراد به ما يكون على ايدي العلماء يعني الذي تضمنه قول طاعه العلماء وهذه العلة هي التي أوجبت لكثير من الناس تكذب الرسل ورد ما جاءوا به قال تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها والسيقانة أنفسهم ظلم معلوم وقال تعالى عن من كذب عبدهم ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم من أشراف قومه ورؤسائه وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم والآيات في هذا المعنى كثيرة وليس قولهم إن من حاد الرسول من الأمة يكون منافقاً بل قد يكون بذلك كافرا من حد الرسول يعني عادة الرسول من الأمة يكون منافقا بل قد يكون بذلك كافرا أو منافقا أو فاسقا فالكلام والحكم فيه تفصيل أن يطلب من, من محل يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون كفرا وقد تكون نفاقا وقد تكون فسقا ليست على مرتبة واحدة وبهذا يستبين كذب المعترض على الصحابة وعدم معرفته لاقوالهم وجهله باحوالهم والثابت المحفوظ عنهم بنقل العدول الثقات يوافق كلام الشيخ ولا يجعلونه منافقا معصوم الدم والمال بل يفصلون كما تقدم والنفاق اذا ظهر يجري على صاحبه ما اقتضاه الدليل وبين ما اقتضاه الدليل من كفر وقتل منافق اذا اظهر كفره صار مكافرا حينئذ لابد بماذا لابد من قتله وكذلك قبل ذلك تكفينه يحكم عليه بالردة ويقتل ولا عصمة للمال والدم مع الظهور مع الظهور انما تجري عليه احكام الاسلام اذا لم يظهر اذا لم يظهر فاما اذا اظهر حينئذ لابد من ما اقتضاه الدليل من كفر وقتل الامرين فهذا الرجل جاهل بالاحكام والاقوال وقسله واديا مهلكا وطريقا ضاله عن طرق اهل الهدى فاضره الحال الى ما ترى وقد قاتل ابو بكر مانعي الزكاه وسباح دماءهم واموالهم لما عصوا ما را وثبت عندهم من ادله الشرع واحكامها اف تراه داعيا الى نفسه مقاتلا على طاعته من دون الله ورسوله والشيخ لم يتعدى امر الله ورسوله فيما دعا اليه فلأي شيء خص بهذا البحث لماذا وانه يدعي الى نفسه وانه انزلها بمنزله فوق الرسول سبحانك هذا مهتان عظيم وتكفير المسلم كقتله بنص الحديث وهذا القول الذي نسبه الى الشيخ كفر لا شك فيه يعني هو كفر ماذا شيخ محمد رحمه الله تعالى من يدعي ان منزلته فوق منزله النبي صلى الله عليه وسلم بالمساويه ما حكمه كافر مرتد عن الاسلام وهو قد نسب ذلك الى شيخ محمد رحمه الله تعالى اذا كفره قال وهذا القول الذي نسبه الى الشيخ كفر لا شك فيه فان من انزل نفسه منزله الرسول وكفر المسلمين بموالاه اعدائه يكثر بذلك وهذا الرجل لا يتحاشى من نسبه الشيخ الى الكفر والضلال والفساد فالحمد لله على ما من به من خزي اعداء دينه ورد كيدهم وظهور عباده المؤمنين عليهم قال تعالى ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم النشاد وفي الحديث من دعا الى هدى كان له اجره واجر من اتبعه الى يوم القيامه من غير ان ينقص ذلك من وجودهم شيئا ينقص هذا متعد ويحتمل اللازم من اجورهم منه هنا للتبعيض شيئا مفعول به او مفعول مطلق وروي شيئا والمعترض لضلاله وخبث طويته يلمز الداعي الى الهدى بانه يدعو الى نفسه قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يرجون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم فاذا كان هذا في من سخر بالمتصدقين فكيف بمن يلمز ويسخر بائمه الدين الدعاه الى توحيد رب العالمين ولذلك هذا داخل في الاستهزاء المكفر وقال تعالى لنبيه فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك فيناك المستهزئين وقول المعترض إن ذلك من خلق المنافقين الذين دخلوا في الإسلام بشهادتي الإخلاص يطلعك على جهله وعدم ممارسته لصناعة العلم ويقال له إن جنس الموادة للمشركين قد تقع من مسلم قد برئ من النفاق الأكبر معصية صحيح ولذلك الموالاة قد تكون كبرى وقد تكون صغرى وإذا كانت صغرى حين إذن يكون معصية لا يرز من ذلك أن يكون نفاقا أكبر ان جنس المواده للمشركين قد تقع من مسلم قد برئ من النفاق الاكبر وايه سوره المنتحنه نزلت في حاطب ابن ابي بلته وهو بريء من النفاق بشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لما اعتذر اليه وقال اني لم افعل هذا رغبه عن الاسلام ولا شكا فيه وانما اردت ان تكون لي عند القوم يد تحمي اقاربي ومن لي بمكه هذا نوع ولا ولا شك فيه او نحو هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم صادقا فكيف يجعل هذا المعترض منافقا وقد شهد بدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما يدريك ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم فقد غفرت لكم قال الشاعر فليصنع القوم ما شاء لانفسهم هم اهل بدر فلا يخشون من حرج واول السوره يدل على ايمانه لأنه تفتح بماذا يا أيه الذين آمنوا دل على أنه داخل فيه هذا النداء وأول الصورة يدل على إيمانه وأن المشركين من أعدائه قال تعالى يا أيه الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يا أيه الذين آمنوا دخل فيه حاطر وقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أراد به المشركين إذن أعدائه تقابلائه فهذا المعترض يسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرميهم بالنفاق لكثافه جهلين وعدم فهمه وقد قال في هذه الايه بما لا يعلم وفي الحديث ما قال في القران بما لا يعلم فليتبو مقعده من النار وفي روايه برايهم في ضعف ثم احتج المعترض ومعناه صحيح ثم احتج المعترض بحديث عتبان وما قيل في مالك بن الدخشم وقول النبي صلى الله عليه وسلم الا تراه قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وقول الرجل اما نحن والله لا نرى وده ولا حديثه الا الى المنافقين يعني اخذ هذه ماذا علامه تدل على نفاقهم انه لا لا يتبشبش بوجهه وكذا الى اخره الا للمنافقين فسدل بذلك على انه منافق فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القساقه المعترض مستدلا به على ان مواده المنافقين لا تضر وان التصريح بعداوتهم لا يجب وهذا القول في الحقيقه وهذا الفهم الضال فيه الرد والاعتراض على قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله وشيخنا رحمه الله تعالى لم ياتي بشيء من كيسه انما هو القران والسنه قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعددنا للظالمين nara احاط بهم سرادقها وهذا الحديث لا يدل على مقاله المعترض عصرا ولا يفهم منه ان الموده غير محرمه الا اضل املد من الحيوان فان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقر القائل انه منافق لا يحب الله ورسوله بل دافع عن كرهه وما اقره على قوله اما نحن والله لا نرى وده ولا حديثه الا الى المنافقين بل انكر ذلك ورده صلى الله عليه وسلم منبها على ان قوله لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله براءة له مما نسب إليه ومانع يمنع مما قيل فيه إذن نسب بعض أصحابه إلى النفاق فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم ومن عرف الإخلاص واليقين ومنزلتهما من الإيمان عرف أن من أعطيها ووفق لهما لا يقع منه موادة للمنافقين والمشركين إذا تحقق به بالتوحيد إذن ومن ذاق طعم الايمان فالله ورسوله احب اليه مما سواه وما وانما تقع الموالاه لاعداء الله من خلل في الاخلاص واليقين ونقص في التوحيد والتزام التوحيد الواجب يمنع من ترك واجب او فعل محرم التزام التوحيد الواجب يمنع من ترك واجب او فعل محرم وانما يقع الغلط من عدم العلم بحدود ما انزل الله على رسوله فمن عرف الايمان والتوحيد وعرف حدودهما الجامعه المانعه فتح له باب عظيم من الفهم عن الله ورسوله لا يفهمه الا خواص العارفين فتامله يطلعك على اسرار غفل عنها الاكثرون ولما حجب هذا المعترض عن معرفه حدود ما انزل الله وصار معه من الهوى والاعجاب مقتضى جهله بنفسه وخوضه في أمر يقصر عنه فهمه وإدراكه فلا جرم حيل بينه وبين رشده وخلي بينه وبين نفسه فنعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء في إشكال؟ فصل قال المعترق وقد قال العلماء كلاما معناه قاله ابن القيم في الأعلام لا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع العلوم وقاله ابن القيم في الأعلام قال ولو اجتمع شروط الاجتهاد في رجل لم يجب الاخذ بقوله دون نظرائه والجواب ان يقال هذا لسان جاهل وتركيب نبطي لا يدري شيئا من صناعه العلم وابن القيم ينزه عن هذا اللفظ وهذا التركيب ولا يقول ابن القيم رحمه الله ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع العلوم من جميع العلوم هذا لا يقوله القيم ولا يقول احد من جميع العلوم دخل الطب والهندسه الى اخره الله <تصفيق> عصى قال فان البحث ما هكذا اراده ولا تقريره والعلوم فيها ما لا دخل له هنا والعلوم فيها ما لا دخل له هنا يعني معنا في مسائل الاجتهاد الشرعي ولا اعتباره كعلم الطب والهندسه والانشاء وقرض الشعر وميزانه والعلم بالرسم واتقانه ومعرفه التاريخ هذا ليس بلازمه في الاجتهاد ثم مساءلاتنا أصل الدين ليست من مساء الاجتهاد ليست من مساء الاجتهاد فقول ابن القيم لابد من اجتماع الشرائط هذا بالجملة مسلم لكنه ماذا في مساء الاجتهاد للسنباط وهل التوحيد وما دل عليه والشرك وما دل عليه هذا مساء الاجتهاد ليس الأمر كذلك قال رحمه الله تعالى وأما بالنظر للمعنى فابن القيم رحمه الله قد شن الغارة على ما قال لا يجوز لأحد منه أن يأخذ من الكتاب والسنة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد يعني بعض بالغ بمعنى ماذا شروط الاجتهاد هذه مختلفة في بعضها ابن قيم الحمد تعالى لا يمنع أن يشترط أن يكون الناظر في الكتاب والسنة مريدا للإستنباط أن يكون ذا علم بعلوم الآلة نحوها لا يمنع من ذلك لكن بعض أهل الأصول يبالغون فيما يتعلق بالشروط ولذلك بعضهم يرى وهذا رجحه الاجتهاد شاطب في في الموافقات انه لابد ان يبلغ درجه السيبويه في النحو هذا ليس بلازم لابد ان يكون مجتهدا في كل فن يكون من اهل الاجتهاد ولابد ان يبلغ مبلغ الخليل والسيبويه في اللغه وان يبلغ مبلغ الشافعي فيما يتعلق به بصول الفقه هذا ليس بلازم ليس هذا غلو قال على من قال لا يجوز لاحد اتجن الغاره تعالى من قال لا يجوز لاحد ان ياخذ من الكتاب والسنه ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد او سعى قائله تجهيلا وتخطئا وقال هذا سد لباب اخذ العلم والهدى من كتاب الله وسنه رسوله وذكر في هذا المبحث من النصوص والاثار والمناظره بين المجتهد والمقلد ما لا تتسع له هذه الرساله وذكر هذه العباره رادا لها مجهلا لقائلها والقصد ان المعتدل كذب على ابن قيم كما كذب على شيخنا وحكى عكس ما قال ابن قيم فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب ومراد المعترض اراد ماذا القدح في شيخنا حيث سدل بايه سوره قد سمع على تحريم مواده المشركين ووجوب التصريح بعدوته قال ماذا هذا سنباط هذا سنباط وانت لسا اهلا للاستنباط لابد من اجتماع ماذا الشروط من جميع العلوم وحاصل قوله ان الكتاب والسنه لا ياخذ منهما احد الا من اجتمعت فيه شروط قل ان توجد هذا المعترض هذا مراد ابن قيم رحمه الله الا ليس المراد ان ياتي عامي في يستنبط وينظر في كتاب والسنه ثم ياخذ احكام الشرع لا ليس هذا المراد وانما بعض الشروط هذه قل ان توجد لذلك قال المجتهد المطلق هذا انتهى زال مثل المهدي المرتقب <تصفيق> قال الا من استمع في سراط قل ان توجد ولو في احاد الائمه المقلدين فكيف بغيرهم وهل هناك نبذ للكتاب وراء الظهر فوق هذا الصنيع لو كانوا يعلمون اذا ابن القيم رحمه الله تعالى انما شنع على المبالغه في اجتراد امور لا علاقه بها بالاستنباط وليس مراده انه كل من هب ودب ينظر في الكتاب والسنه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وللاستدلال بالنصوص القرانيه والظواهر الجليه من الكتاب والسنه ليس من مسائل الاجتهاد التي تكلم ابن قيم مع خصومه فيها وجهلهم بقولهم اذا ثم مسائل اجتهاد ثم مسائل ليست محلا للاجتهاد قد عرفنا ذلك في فيما سما قال بقولهم لا يجتهد الا من اجتمعت فيه الشروط فان المسائل الاجتهاديه ما كان للاجتهاد والنظر مساغ فيها واما النصوص والظواهر فلا تسوغ مخالفتها اجتهادا لو اجتهد قول هذا استاذ باطل ولذلك نقول ماذا اجتهاد في مقابله النص دل ذلك على ان الاجتهاد لا يكون الا عند عدم النص اذا فرق بين المسالتين فكلام القيم وكلام اهل الاصول في مساله الاجتهاد مساله وهذا الذي عناه عثمان هنا اراد به شيئا اخر فانما يتعلق بالتوحيد والمسائل الظاهره لا يقال فيها ماذا مسائل الاجتهاد قال واما النصوص والظواهر فلا تسوغ مخالفتها اجتهادا وذلك كمعرفة الله واثبات توحيده وصفات كماله ووجوب الصلوات والاركان الاسلاميه والاصول الايمانيه ونحو ذلك من النصوص التي لا يسوغ مخالفتها والعدول عنها والمعترض الجاهل لا يفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها وقد رايت لخدنه داوود بن جرجس كلاما في هذا المبحث يزعم أن المجتهد إذا اجتهد في عبادة غير الله وأداه اجتهاده إليها يكون باجورا <تصفيق> الله سعى إذا اجتهد وصار نسراليا <تصفيق> قال رحمة الله تعالى فأوردنا عليه اجتهاد النصار المثلثة والصابئة المتفلسفة والمجوس المشركة ونحوهم ومن اجتهد وقال بحل ما قتله الله من الميتة وقاسه على المذكات قياس الاولى هذا مجتهد ومن راى باجتهاده من غلاة الرافضه والشيعتي والنصيريه جواز اسناد التدبير والتصريف في العالم الى الاولياء وائمه الشيعة ورى باجتهاده ان هذا من الكرامة التي لا تجوز للاولياء وهكذا يقال في دفع شبه اهل البري والضلال ما دام انه مجتهد وماجور اذا اجتهد في كل شيء ثم سدل المعترض بحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراما فأدخل دماء المشرك الحديث على أن ما صدر من الشيخ من الكلام في المباحث العلمية والأصول الدينية من تكفير مشرك أو أخذ ماله والكلام في قبيح أفعاله يدخل في النهي عن الأعراض والدماء والأموال ولا أدري هل هذا المعترض يرى كلام جميع العلماء في أهل الشرك وعبادة غير الله من هذا الباب لأنه كلام العلم قديما هل له ماذا؟ انه الستاف ان تاب الا قتل او هو يخص الشيخ رحمه الله بهذا لعظيم عداوته وغليظ غباوته يعني هذا موجود عند الشيخ وعند غيري لماذا تخصص الشيخ فقط بي به بهذا الحكم من اجل هذا نعم وكانه فهم من الحديث انه عام تدخل فيه وفي ما دل عليه من التحريم دماء المشركين والمرتدين واموالهم واعراضهم ولو سلمنا له هذا الفهم الفاسد لكان نسخا لجميع ما في الكتاب والسنه من الأمر بقتال المشركين وسبب النسائهم وغنيمة أموالهم والسباحة أعراضهم فينسخ من القرآن والسنة ما يعز استقصاؤه وحصره وتضع الحرب وأوزارها بين الناس إلى يوم القيامة وما أظن جهال أهل الكتاب ينتهون إلى هذه الغاية فإن زعم أنه لم يرد هذا وأن استحلال دماء المشركين وأموالهم باق إلى يوم القيامة قيل له ما وجه سيد لالك على الشيخ بالحديث القاص؟ بالمؤمنين وعباد الله الموحدين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم خطاب للمؤمنين الموحدين واموالكم واراضيكم عليكم حرام هذا الخطاب للمؤمنين لا يدخل فيه ماذا المشرك والمرتد قيل لهما وجسد ذلك على الشيخ بالحديث الخاص بالمؤمنين وعباد الله الموحدين والشيخ لم يقاتل الا على راس الامر وهو شهاده ان لا اله الا الله ولم يقاتل على غيرها وعلى غير التزامها والرجل المعترض آفته وعنته ما تقدم تصريحه به من ان عباد القبور ومن يدعو الاولياء والصالحين ليسوا بمشركين هذه ماذا العله عنده ولذلك ادخله في الحديث بل هم من عباد الله المؤمنين الذين تحرم دماؤهم واموالهم اللهم استعن وقوله قال حجه الاسلام الغزالي لترك الف كافر ولا قتل مسلم واحد هذا مما يستدل به قال الغزالي وقال الجويني الاخرين فايقال قتل المسلم عظيم لا شك في ذلك قاتل المسلم عظيم يعني بغير حق واي مسلم قتله الشيخ وقد سبق ان النزاع مع هذا في اصل الاسلام والتوحيد انما قاتل من قاتل المشركين والحديث انما هو ماذا او كلام علمي وكذلك قاتل المسلم لعل المسلم بقتله انما هو ماذا في المسلم ليس في المشرك ثم قوله قال حجه الاسلام حجه الاسلام ذا لقب للغزالي ان كان المعترض يعتقد هذا انه حجه بالفعل وانه حجه الاسلامي وقوله يرجع اليه بين الانام فقد رد هذا المعترض على جمهور الامه لا سيما الحنابلة وقد شنوا عليه في كتابه الاحياء يعلم الدين سموه اماتت علوم الدين وامثاله من تالفي وجزموا بانه مخالف لاهل السنه والجماعه في كثير من السمعيات والعقليات وقوله لا يحتج به عند اهل مذهبه في مسائل الذيول والتفريعات ليس مسائل الدين فكيف باصول الاسلام قال تلميذه ابو بكر ابن عرب المالكي شيخنا ابو حامد دخل في جوف الفلسفه ثم اراد ان يخرج فلم يحسن انتهاء وامما قول شيخ الاسلام في من اوجب تقليد امام بعين هذا كفر ابن تيميه من قال يجب على المسلمين ان ان يقتدوا او ان يتبعوا زيدا من الناس هذا كفر مر معنا نس قريبا لو كافر مرتد فهو كلام ظاهر وجيه لكن المعترض وضعه في غير موضعه وازال بهجته لانه سدل به على رد ما يريده العلماء من نصوص الكتاب والسنه ولم يفرق بين مسائل التقليد والاجتهاد مسائل التقليد ثم مسائل يجوز في التقليد ثم مسائل يجوز في الاجتهاد وليس هذا مطردا في جميع المسائل وبين النصوص الظاهره وما يعلم من الدين بالضروره ما اجمع عليه بين الامه فخلط البحثين فيأتي بالكلام المتعلق به كلام الشيخ السلام التيمين فيما يتعلق به مسائل الظاهرة فيجعله فيه خفية كما مر عن داود فيما سباط ولم يفرق بين المقامين ولو قال هذا أحد على هذا الوجه الذي أراده المعترض لوجب رد قوله كائن من كان ثم قال المعترض فهذا الرجل بقوله وفعله قد أوجب متابعته في كل ما يقول وكفر مخالفه في ذلك وهو لم يوافقه على ذلك احد من علماء الامه من جميع اقطارها كذبات ثم انكروا عليه فبانكارهم عليه جعلهم بذلك كفارا يعني كفر علما لانهم انكروا عليه حلالي حلالي الظاهر بالياء حلالي الدم والمال وضمن لمن تبعه على ذلك من قوله الجنه بتكفير الامه وقتالها يعني ضمن ماذا الجنه إذا كفر الاموه قاتلها ونهب اموالها وطال الكلام بما حاصله ان شاعرهم سبع لماء نجد ابن فيروز وابي الخيل وان هذا الرجل يذكر في درسه ما ثبتهم وما قيل فيهم واكثر من هذا الهذيه يعني ان علماء نجد شاعرهم سببا سببن فيروز هذا من المشكين كفره الشيخ رحمه الله تعالى كفروا فيه بمواضع والجواب ان يقال ليس بعجب من صدور هذا البهتي او البهتي والسب عن هذا المعتنق وفي المثل اذا ظهر السبب بطل العجب كيف وقد تعددت اسباب عداوتي وبهتي وزوري ويكفي في هذه الدعوه ردها ومنعها واطراحها ومعاد الله ان يوجب على احد متابعته يعني الشيخ رحمه الله تعالى ان يوجب الشيخ ومعاد الله ان يوجب على احد متابعته او متابعه غيره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه رسائل الشيخ ومصنفاته ينهى عن ذلك ويشدد فيه ويأمر بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر معتاده الناس من الغلو في رأي العلماء واجتهادهم وتنزيل ذلك منزلة النصوص النبوية وقد عقد بابا في كتاب التوحيد لهذه المسألة حتى ما يتعلق به مذهل إبا محمد قال أكثر ما في الإقناع المنتهى مخالف له نصوص الإمام أحمد فاضلة على كتابه والسنة كلمة المشهورة قال رحمه الله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريمه ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله هذا نصه فيه كتاب التوحيد هل هذا يدعو إلى نفسه قطعا لا وسدل بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم وارهبانهم أربابا من دون الله وذكر حديث عدي بن حاتم وذكر من الآثار عن أهل العلم ما يقضي ببراءته ويشهد بعلمه وان هذا المعترضه لا يتحاشى عن قول الزور وشهادته وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور ان يسود وجهه ويطاف به والعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون وقوله ولم يوافقه على ذلك احد من علماء الامه ان اراد انهم لم يوافقوه في وجوب طاعته في كل ما يقوله فهو لم يدعي هذا ولا قاله ونبرئ الى الله من قائلهم قد قال مالك بن انس رحمه الله بقوله نقول ويقول شيخنا وكل عالم كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا الق Robin إلا صاحب هذا القبلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوله بل أنكروا عليه وبإنكارهم عليه جعلهم كفاراً حلالي الدم والمال حلالي الدم والمال حلالي بدونها حتى الماضي السابق حلالي حلال الدم والمالY فقد كذب وافترى ولم يكفر احدا خالفه في رايه وهواه وجميع ما يقول لم يكفر كذلك وانما كفر بالشرك بالله وعباده غيره واتخاذ الوسائط والانداد في المساله والتوكل والانابه والتكفير بهذا لا يضاف اليه لا يضاف نقول ماذا الشيخ محمد كفر بل الله ورسوله صحيح لا يقال الشيخ محمد كفر ولا نقول انا اكفر وانت تكفر لا ما للذي كفر الله عز وجل فالمشرك كافر بتكفير الله تعالى لهم والتكفير بهذا لا يضاف إليه بل هو حكم يضاف إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وما جاءت به الرسل عن الله ولذلك لو قيل لك أنت كفرت الناس مثلا قل ما كفرتهم هم فعلوا أو لا لو لم يفعلوا فكفرتم نعم لكن هم فعلوا أو لا فعلوا فعلوا الشركة إذن هم كفروا فسنقوا والله عز وجل شهد بذلك من سابع سماما واما قوله وضمنت لمن تبعه على ذلك الجنه بتكفير الامه بسبب تكفير الامه وقتالها ونهب اموالها فقد تكرر الجواب عن مساله التكفين للامه وقتالها واما ضمان الجنه فهذه الكلمه العوراه لا تصدر الا عن غبي قد تمادى في الوقاحه والسفاهه والله ورسوله قد وعد المؤمنين الجنه والمغفره والرضوان ورتب على اصول الايمان وشعابه من الثواب والجزاء والمغفرة ما لا يخفى على من امن بالله ورسوله واجاب المرسلين وام الشهاده لمعين من اهل القبله بجنه او نار فلا يشهد لاحد بذلك الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ذكره العلماء في كتب العقائد والمعترض قد التحق باكذب الخلق الذين يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى علماء امتي وقد كنا في غنيه عن رد اكاذيبه لسقوطها وظهور هجنتها لولا ما قيل لكل ساقطه لاقطه وخوفا ان تصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره لم يرد لايا واما قوله ويقول الشاعر في اشعار كثيره فنسبه هذا الشاعر الى الشيخ معدوده من ذوي هذا المعتل والكلام نبطي لا يعتبر وزنا ثم لو فرض صحه هذا وان الشيخ قرره واستحسنهم لم يكن في ذلك ما يعاب به الشيخ ويذم به وقد شاع عن ابن فيروز وابا الخيل ابي الخيل ابا الخيل يحتمل هذا ابا مع انه اسمه كذا يحكى وقد شاع عن ابن فيروز وابا الخيل ما لا يخفى على من عرف دعوه الشيخ وما جرى من اهل عصره وقد هجا شعراء الاسلام كثيرا ممن صد عن سبيل الله وصدف عن اياته لو ثبت ان الشيخ له شاعر وهجا هذا المشرك لا اشكال فيه ما الحرج بذلك؟ هذا يصد عن دين الله تعالى فهاجاه ما المشكلة؟ لا إشكال ويذكر عن ابن فيروز أنه قال لحقده لو دعاني ابن عبد الوهاب إلى شهادة أن لا إله إلا الله ما تبعتهم ما تبعتهم هذا حقد دفين عداوة والواقع يشهد بذلك أنه ما تبعه كذلك لأنه مشرك وقوله عن الشيخ إنه يحلف في رسالة من رسائله أن كفر الشيخ محمد ابن فيروز أعظم من كفر فرعون لا مانع قد يكون لا مانع بحسب ماذا ما يترتب عليه من مفاسد قال أعظم من كفر فرعون إذ هو قد أنزل نفسه منزلة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام يعني فرعون خالف موسى فعليذن صار كافرا هذا ابن فيروز خالف محمد ابن الوهاب فنزل ابن فيروز منزلة ماذا فرعون إذن أنت مثل موسى عليه السلام <تصفيق> قال والشيخ ابن فيروز منزله فرعون فابن فيروز مكث علمه في الارض ونفع الله به العباد والبلاد هذا كلام عثمان وهو اي شيخ محمد كما ترى تسفك به الدماء وتنهب به الاموال حتى قاد على اهل نجد للدواهي العظام التي لا تطاق ولا تران فيقال لهذا المعترض انت مطالب اولا بتصحيح نقلك عن الشيخ وأنه صدر منه هذا الكلام والناقل يطالب بي بالصحة والمدعي يطالب بالدليل فلا تعطى بمجرد دعواك ولا يسلم لك ما دون ذلك ولو في حق أحد العوام كيب عالم إمام وقد تقدم البرهان على جهلك وكثرة كذبه وشهادتك للزور وثبتت عداوتك للشيخ في أول أمرك وأخره فأي عاقل وأي حاكم يقبل منك هذا النقل وهذا الكلام الذي لا سند لهما بل هو من جنس اوضاع اليهود والنصارى فيما ينسبونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاكاذيب والاباطيل التي يصدون بها الناس عما جاء به من الهدى ودين الحق ويقولون هو يسكب الدماء وياخذ الاموال ويسب الذراري وفي الانجيل من ضربك على خدك الايمن فاد له خدك الايسر ونحو هذا الكلام فما اكثر وراثه هذا الرجل لاولئك الاقوام فما اكثر ما تعجبيا بما اكثر وراثه هذا الرجل لاولئك الاقوام وما اسرع ما نسي اصل المله والاسلام فالحمد لله الذي اخزى هذا الرجل ونشر له في الناس ما يليق بامثاله مما اقتضته الحكمه الالهيه والمشيئه الربانيه لقد تفوه بعض اقاربه بذمه وتكفيره بمجرد الاطلاع على كلام يعني كفرا ولو فرضنا ان الشيخ رحمه الله تعالى صدر منه هذا الكلام لو قيل قال ابن فيروز مثل ماذا مثل فرعون لكن لم يقل ماذا انه بمنزله موسى عليه السلام نظرا الى انه عرف يعني ابن فيروز عرف التوحيد ثم انكر واقبل ثم ادبر وصد عن دين الله بشبهات ينسبها الى شرعه المطهر والى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الناموس الاكبر ويظهر للناس في ثياب العلماء ورسم الفقهاء ووظيفه المعلمين هذا اشد هذا اشد من يظهر بزيها العلمي هذا ظره اعظم وهو في الحقيقه يصد عن دين الله ويدعو الى عباده الصالحين ودعائهم مع الله وصرف الوجوه الى غير باريها فاطرها فبهذه الاعتبارات هو اغلظ ممن اتى الامر وصد عن السبيل من غير نسبه لذلك الى دين الله وما جاءت به رسله يعني ذلك فرعون نسب ذلك الى الى الشر هذا نسبه الى الى الشر هو اعظم من هذه الحيثيه في القران العزيز من الكشف عن حال هذا الضرب من الناس وانهم من ابعد الخلق عن الله واغلظهم حجابا واشدهم كفرا ما يعرفه من فقه عن الله قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين والايات في هذا المعنى كثيرا وقول المعترض ابن فيروز ما كذا علمه في الارض ونفع الله به العباده والبلاد يقال هذه الدعوه لا تحتاج لدليل يبطلها وبرهان يردها غير شهاده الحس والواقع وما يعرفه سائر الناس من الخاصه والعامه بل اثار ابن فيروز في الصد عن سبيل الله ومثبت ائمه الاسلام وجعل شيخ الاسلام طاغوتا يجب الكفر به معروف مشهور عند اهل الاحساء وغيرهم كما قال في منظومته التي اولها انامل كف السعد قد اثبتت خطا باقلام اشياخ لنا حرر الضبط هذا قاله محرضا لي باشا بغداد عندما اراد الاغاره على النجد فانه اقذع فيها واتى من نصرة عبادة القبور او عباد القبور واهل الغلو في الانبياء والصالحين وتسمية من انكر هذا طاوتا سموه ماذا طاوتا بما يدل على اثاره ونفعه في البلاد والعباد هذا تهكم من الشيخ به فان كان هذا عند المعترض هو العلم ونفع العباد والبلاد فنعم هذا صار منه ومدحه به واثنى عليه كل مشرك بالله رب العالمين يسوي بين الله وبين خلقه في خالص حقه وقد اتخذ اعداء الدين منظومته نزهه لمجالسهم وتحفه لاشياعهم وقد رد عليه الشيخ حسين بن غنام الأحسائي رحمه الله تعالى بمنظومه اجاد فيها وافاد هذه موجودة في تاريخ نجد وفي غيرها تبلغ بياتها ستة وسبعين بيتا وأولها على وجهها الموسوم بالشؤم قد خطع عروس هوا الممقوتة زارت الشطع تخطت فأخطط في المساعي مرامها ومرسلها عن نيل مقصوده أخطط وثارت لنار الشرك تذكي ضرامها وثارت وسارت فبارت والاله لها قط لقد شوهت ما زخرفته بزورها كما انها بالمين كذب قد احكمت ربطه وقد جاء منشيها بزور ومنكر وفحش وبهتان يعط بها عطا وفي نسخه يغط بها غطا وحاد به حادا على حد وحاد به داع العناد لما هي عن تنكب عن السبل الهدايه واشطط فضل عن الارشاد والحق واعتدى وغطى اناسا في طريقته غطى وجاوز منهاج الهدايه راضيا عن الدين بالدنيا فما نالها بسطا يحاول تشهيدا ورفعا لما وهت قواعده فوق البسيطه وانحطى في ابيات له رحمه الله تعالى والابن فيروز رسائله ومصنفاته في الصد عن سبيل الله ورد ما جاء به شيخنا من الدعوه الى الله وتجلييد المتابعه لرسوله وهي باقيه يتداولها كل الزائغ مرتا كما هذا المعترض ولو كلف ان ياتي عن ابن الفيروز بمساله واحده تنفع بها الناس في بيان التوحيد واصل دين المرسلين وابطال ما عليه اكثر الناس من عباده الصالحين لما وجد الى ذلك سبيلا وقول المعترض في شيخنا وهو كما ترى تسفك به الدماء وتنهب به الاموال حتى قاد على اهل نجد الضواحي العظام التي لا تطاق ولا ترام فهذا الكلام لا يعترض به الا الجاهل بايام الله واخبار الناس وما قص الله على الرسل واكابر اوليائه والناس مذ كانت الدنيا فريقان قال تعالى ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فيدا هم فريقان يختصمون واذا اختصموا تقاتلوا صحيح لا بد من الجهاد وقال تعالى وكاين من نبي قاتلنا معه ربيون كثير لايه وقال تعالى لتبلوون في اموالكم وانفسكم الايه وقال تعالى الف لام م حسب الناس ان يتركوا ان يقول امنا وهم لا يفتنون وقال تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وفي الحديث بعث بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده وفي صغره من اخباره ومغازيه وما جرى بسبب مبعثه صلى الله عليه وسلم من القتال بين العرب وقبائلها وبين الفرس والعرب والروم والقبط واهل الكتاب وما جرى بين مؤمن هؤلاء الناس والامم وبين كافرهم من النزاع والاختلاف والقتال على تعاقب الدهور والاعصار مما تستبين به سنه الله التي قد خلت في عباده سنه اولى على سنه شرعيه كونيه لا بد من ماذا لا بد من قسمين وفي الحديث انما كان قبلكم كان يوضع المنشار على راس الرجل منهم حتى يخرص الى قدمه ما يصده ذلك عن دينه هذا مدح او ذم هذا مدح هذا مدح وهذا الغبي ارتاع مما لا نسبه بينه وبين ذلك من الامتحان ولم ينظر الى ما حصل من اللطف لاهل الايمان عند نزول المحن والافتتان وما اعطوا بذلك من حسن العاقبه والعز والظهور وانهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولم يدري ما في ذلك من الحكم والمصالح التي لا يحيط بها الا الله الذي قدرها ودبرها ولو لم يكن في ذلك الا قيام حجج الله واياته وتمييز الخبيث من الطيب لكان كافيا فالمؤمن يراه من ادله الايمان وبرهان صدق الرسول والمنافق والمرتاب يراه من الدواهي العظام التي لا تطاق ولا ترام كما أخبر الله تعالى عن قوم فرعون أنهم إذا أصابتهم سيئة اطيروا بموسى ومن معهم قال الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معهم هذا كأنه تطير بالشيخ رأى القتال والدماء قال لا لا لا لا, لا نريد الله سعى انهم اذا اصابتهم سيئه اطيروا بموسى ومن معه الايه قال الله تعالى فاذا جاءتهم حسنه قالوا لنا هذه وعند تصيبهم سيئه اطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون فانظر الى هذه الوراثه القبطيه تطلعك على حكمته تعالى في ابقاء ورثه لاعداء الرسل سبحانه من بهرت حكمته العقول وصدقت اقضيته ما جاءت به رسله من النصوص والنقول ليس كمثله شيء في افعاله كما انه لا مثيل له في ذاته وصفاته وهب بعض عباده من الفهم عنه والايمان به ما دلهم على معرفته عند كل حادث وحركه وسكون وخذل من شاء عن ذلك فباء عند المحن والاختبار بصفقه المغبون وتشاءم بما جاء به ائمه الهدى وما قاله الصالحون والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين